وإلا صلى الظهر 4 وكذلك اذا ضاق الوقت فخشى إن توضأ فات الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصلي فائته والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعيد الصلاه عند ابي حنيفه ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف يعيدها وليس على المتيمم اذا لم يغلب على ظنه اذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب الماء فإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجزه له ان يتيمم حتى يطلبه وان كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمم فإن منعه منه تيمم وصلى باب المسح على الخفين المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء اذا لبس الخفين على طهاره كاملة ثم احدث فان كان مقيما مسح يوما وليله وان كان مسافرا مسح ثلاثه ايام ولياليها وابتداؤها عقب الحدث والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالاصابع يبدا من رؤوس اصابع الرجل إلى الساق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 على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد تقدم جمله من احكام التيمم فمن ذلك شرعية التيمم وان التيمم من خصائص هذه الامه وان درس فيه القرآن والسنه والاجماع وتقدم ايضا متى يشرع التيمم وهل التيمم مبيح أو رافع وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن التيمم رافع وليس مبيحا وتقدم ايضا ما يتعلق بكيفيه التيمم وهل التيمم ضربه واحده أو ضربتان وهن المؤلف رحمه الله ذهب إلى ما ذهب اليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن التيمم ضربتان وايضا تقدم لنا ما ينقض التيمم الى اخره واذا خشي فوت صلاه الجنازه هل يتيمم أو لا يتيمم الى اخره تقدم. تقدمت هذه المساله وان المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه اذا خشي فوت صلاه الجنازه انه يتيمم وذكرنا ايضا انه اذا خشي فوت العباده فانه يتيمم ثم بعد ذلك قال مؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم وان خاف من شهد الجمعه ان اشتغل بالطهارة ان تفوته صلاه الجمعه لم يتيمم ولكنه يتوضا فإن أدرك الجمعة صلىها وإلا صلى الظهر أربعا وكذا إذا ضاق الوقت فخشى إن توضأ فاته الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصلي فائتة تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى قال إذا خشي فوت صلاة الجنازة فإنه يتيمم لإدراك صلاة الجنازة كذلك أيضا اذا خشي فوات صلاه العيد فانه يتيمم لادراك صلاه العيد ما يتعلق ما يتعلق بقي عندنا مسلتان المساله الاولى ما يتعلق بصلاه الجمعه والمساله الثانية ما يتعلق بإدراك الوقت فالمؤلف يقول إذا خشي ان تفوت صلاة الجمعه ان استقل بالطهاره لم يتيمم وهذا هو المشهور من مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى وهنا فرقوا رحمهم الله بين صلاة الجمعه وبين صلاه العيدين لأن الجمعه آكد من صلاة العيدين فيرى المؤلف رحمه الله أنه لا يتيمم لادراك صلاه الجمعه فمثلا لو انه سبقه الحدث والامام يخطب فان ذهب ل كي يتوضا فان الجمعه ستفوت وان تيمم فانه يدرك الجمعه فهل يتيمم ويدرك الصلاه او انه يتوضا ولو فاتته الجمعه يرى المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يتيمم لادراك الجمعه <تصفيق> لتأقد صلاه الجمعه وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو قول جمهور اهل العلم والراي الثاني, الثاني وذهب إليه بعض المالكيه تراب تيمه رحمه الله تعالى انه يتيمم لادراك الجمعه كما أنه يتيمم لادراك صلاه العيدين وصلاه الجنازه كذلك أيضا يتيمم لادراك الجمعه ودليل ذلك ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه اتى الحائطة فتيمم عليه ثم رد السلام فهنا تيمم النبي عليه الصلاه والسلام لادراك العبادة لكي يؤدي العباده على طهاره فكذلك أيضا الجمعه لكي يدركها فانه يتيمم وهذا الذي يظهره والله اعلم هو الاقرب قال لك ولكنه يتوضا فان ادرك الجمعه صلىها وسياتينا ان شاء الله أن ادراك الجمعه بالادراك ركعه فان ادرك ركعه من الجمعه اضاف إليها ركعه ثانيه والا صلى الظهر اربعه وهذا بالاتفاق هذا بالاتفاق ائمه او بالاجماع على أنه إذا فاتته صلاة الجمعه فانه يصلي بدلا عنها اربع ركعات ظهرا يصلي ظهرا اربع ركعات وهذا بالاجماع قال وكذلك اذا ضاق الوقت فخشى ان توضى فاته الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضا ويصلي فائته يقول لك المؤلف رحمه الله إذا خشى فوت الوقت مثال ذلك إنسان الماء عنده موجود الماء موجود في البئر أو موجود في الخزان فايشتغل باخراجه يحتاج اخراجه إلى ساعه مثلا ما بين صلاه المغرب وصلاه العشاء ما بين غروب الشمس إلى صلاه العشاء ما يقرب من ساعه وربع فان جلس يشتغل باخراج الماء من البئر من القزان ونحو ذلك فات الوقت وان تيمم ادرك الوقت فهل يتيمم بادراك الوقت أو أنه يتوضا ويعمل على إخراج الماء ولو فاته الوقت ويصلي هذه الصلاة فائته كما ذكر المؤلف رحمه الله المؤلف رحمه الله يرى انه لا يتيمم لادراك الوقت وما دام ان الماء موجود فانه يتوضا وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو مذهب الامام الشافعي واحمد لانه واجد للماء والله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا واجد للماء والرأي الثاني مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى أنه يتيمم لادراك الوقت وهذا القول هو الاقرب أنه يتيمم لادراك الوقت وذلك أن من حكم شرعية التيمم هي ادراك الوقت ادراك وقت الصلاة من حكم شرعية التيمم اذا كان الانسان لا يجد الماء فانه يتيمم لكي يصلي الصلاه في وقتها والا بالإمكان أن يقاله انتظر لو كان الماء سياتيه بعد ساعتين ثلاث ساعات بعد خروج الوقت بالإمكان أن يقال انتظر حتى ياتي الماء وتتوضا به لكن من باب الرخصه والتسهيل عليه وكذلك أيضا من باب إدراك الوقت لأن الوقت هو اعظم شروط الصلاه ولهذا تترك أركان الصلاه من أجل أن تصل الصلاة في وقتها وتترك شروط الصلاه من أجل أن تصلي الصلاه في وقتها لو كان الشخص لا يستطيع الركوع ولا السجود يصلي على حسب حاله صلي قائما فان لم تستطع قائما فان لم تستطع فعلى جنب يصلي على حاله لكي يدرك الصلاه في وقتها كذلك أيضا شروط الصلاه تترك من اجل ان تفعل الصلاه في وقتها لو كان لا يعرف اين القبله وليس عنده ما يستر به عورته فانه يصلي على حسب حاله فهذا يدل مع حديثها بالجهيمه السابق هذا يدل لما ذهب اليه من قال ان إنه يتيمم لكي يدرك الوقت لكن لو كان الشخص معذورا بنوم او او اغماء نحو ذلك ثم استيقظ في آخر الوقت هل يتيمم أو نقول توضى لا نقول يتوضى ولا يتيمم لانه واجد للماء ولان الـ الـ ولان ولانه الان خطب بالصلاه فمثلا لو أن الشخص استيقظ قبل طلوع الشمس ب 10 دقائق لو شرع يتوضا خرجت الشمس هل نقول تيمم او نقول لا مده يتوضا نقول لا مده يتوضا لان الصلاه حين اذل تشرا في حقه الآن هو خاطب فيها بها من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكر هذا وقتها بالنسبة له فإذا كان الشخص معذورا و آخر الوقت فانه في هذه الحاله لا يتيمم وانما يتوضا لأن هذا هو الوقت بالنسبة له فليصلها إذا ذكرها أما إذا كان الشخص مدركا للوقت لكن الماء عنده ويحتاج الى وقت كما ذكرنا يحتاج الى وقت في اخراجه أو هو ينتظر متى تاتيه النوبه حتى يأخذ الماء وهذا الانتظار سيؤدي إلى أن يخرج الوقت فهل يتيمم لادراك الوقت هذا ما سبق الكلام عليه قال رحمه الله والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعيد الصلاه لم يعيد صلاته عند ابي حنيفه ومحمد رحمهما الله ويعيدها عند ابي يوسف يعني اذا نسي ان ان ماء عنده هو طلب الماء ونسي ان الخزان فيه ماء او نسي ان عنده اناء فيه ثم تيمم فهل يعيد الصلاه او لا يعيد الصلاه ذكر خلاف الائمه في المذهب فعند الامام ابي حنيفه ومحمد بن حسن انه لا يعيد صلاته لانه معذور بالنسيان والله عز وجل قال رب لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطانا وعند الامام ابي يوسف وهو مذهب بشيخ الشافعي والامام احمد عند ابي يوسف رحمه الله تعالى أنه يعيد صلاته وهذا الذي يظهر هو الاقرب انه يعيد الصلاه لان التيمم من باب الاوامر ونفرق بين بابي الاوامر وباب النواهي باب الاوامر اضيق من باب النواهي باب النواهي اوسع باب الاوامر لا يعذر فيه بالنسيان وكذلك أيضا بالخطأ وكذلك أيضا بالجهل عند أكثر العلماء وان كان ابن تيميه يخالف في هذه المساله وكون يعذر بالجهل في باب الاوامر المهم عندنا هنا النسيان فباب النواهي يعذر فيه بالنسيان لو نسي أن يوزي الاذى الذي على ثوبه وصلى فصلاته صحيحه لكن لو نسي أن يتوضا هذا باب الأوامر فنقول بان صلاته لا تصح فلا بد ان نفرق بين بابي الاوامر والنواهي فباب الأوامر اضيق من باب النواهي فلا يعذر فيه بالنسيان يعني كحكم وضعي الصحه والفساد لكن كحكم تكليفي الاثم يعذر وكذلك اذا لا يعذر فيه بالخطا بالاكراه لاخله قال رحمه الله وليس على المتيمم اذا لم يغلب على ظنه ان بقربه ماء ان يطرب الماء فان غلب على ظنه ان هناك ماءا لم يجوز له أن يتيمم حتى يطلبه يعني هذا الكلام جيد من المؤلف رحمه الله تعالى يعني لو ان الشخص قد ياس من وجود الماء والغالب بل هو متيقن او الغالب على ظنه أنه ليس هناك ماء هو في صحراء ليس هناك ماء سبق ان المؤلف رحمه الله يحد المسافه بانها بقدر ميل المهم هذه المسافه هناك ليس هناك ماء سبق ذكرنا أن المرجح في ذلك العرف فاذا كان الغالب على ظنه ان ما حوله وما يقرب منه عرفا انه ليس هناك ما قال لك المؤلف لا يجب عليه أن يطلبه لكن ان ظن ان هناك ماء فيما حوله أو فيما يقاربه عرفا فيجب عليه أن يطلبه قال وناخذ ايضا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن طلب الماء واجب وهذا صواب ويتفق عليه الأئمة والله عز وجل قال فلم تجدوا ماء ولا يوصف الشخص بانه لا يجد ماء الا إذا كان الطلبه قال وإن كان مع رفيقه ماء فطلبه منه قبل أن يتيمم فإن منعه منه تيمم وصل هذه المساله اتى بها المؤلف رحمه الله لبيان حكم سؤال الماء للتيمم يعني هل يجب عليك ان تسال الماء أن, أن تطلب من شخص أن يعطيك ماء لأن هذه المساله موضع خلاف فهل يجب عليك انك تسال الماء أو نقول بأن هذا لا يجب عليك أن تسأل الماء يعني تعرف أن جارك عنده ماء فهل يجب عليك أن تطرق عليه الباب تقول اعطني ماء لكي اتوضا او ان هذا لا يجب عليك قال لك المؤلف لا اسال الماء فاذا كان جارك أو رفيقك أو زميلك عنده ماء فاطلب منه الماء وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى صواب انه يطلب الماء لان المننه في مثل هذه الأشياء قليلة أو يسيره هي تحتمل لأن هنا ما فيه مننه ولان الناس شركه في ثلاثه من ذلك الماء وان كان الماء اذا حازه الانسان ملكه اذا حازه بالظروف والاواني ملكه الى اخره لكن كلام المؤلف رحمه الله انه اذا كان مع جارك ومع قريبك ما انك تساله أن يعطيك تطلب منه والمن في هذا يسيره ومحتمله قال رحمه الله قال فان منع تيمم وصلى لأ لانه يعتبر غير واجد للماء قال باب المسح على القفين لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الـ عن الـ لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الطهاره المائيه وتكلم أيضا عن بدلها وهي الطهارة الترابيه تكلم رحمه الله تعالى عن المسح على القفين لان المسح على القفين يتعلق باحد أعضاء الوضوء وهما الرجلان وكذلك أيضا الرأس وكذلك أيضا ما يتعلق بالمسح على الجبائر فهذا الترتيب من المؤلف رحمه الله تعالى من احسن الترتيب والتاليف فهو الان لما بين احكام الطهاره المائية الطهاره الصغرى والكبرى وبين احكام بدل هذه الطهارة وهي الطهارة الترابيه تكلم عن المسح لأن الاصل في الرجلين هما الغسل فتكلم عن المسح لانه يتعلق باحد اعضاء الوضوء كما سياتي ان شاء الله والمسح في اللغه الامرار والخفان تثنيه خف وهو ما يلبس على الرجل من الجلد ما يلبس على الرجل من الجلد والمسح على الخفين الاصل فيه بعض العلماء قال الاصل فيه القرآن وأما السنه فله حديث بذلك كثير متواتر والعلماء رحمهم الله تعالى يجمعون على المسح الخفين وإن كان ورد على الامام مالك رحمه الله تعالى أن المسح على في السفر خاصة وايضا ورد عن علي وعائشه رضي الله تعالى عنهما عدم المسح المهم الاجماع الآن قائم على المسح على الخفين الامام احمد رحمه الله تعالى يقول سبعة وثلاثون نفسا يعني من الصحابه يروون المسح القفين الخفين ويقول امام احمد رحمه الله ليس في قلب الشيء من المسح القفين الخفين فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن المنذر يقول حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الخفين و70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الخفين قال مؤلف رحمه الله تعالى المسح على الخفين جائز بالسنه كما تقدم قول ابن المنذر رحمه الله تعالى حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وكذلك أيضا كما سلف ان بعض العلماء جعله ثابتا في القرآن في قول الله عز وجل يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين على قراءه الخفض الجر وارجلكم يعني امسحوا ارجلكم عفوا على مسح الراس وانما يكون المسح إذا كان على الرجلين خفه المهم الاحاديث في هذا ظاهر الاجماع قائم على جواز المسح الخفي وهل الأفضل نعم هل الافضل ان هل الغسل هل الافضل الغسل أو الأفضل المسح هل الافضل غسل أو الأفضل غسل المسح هذا موضع خلاف بين العلماء بعض العلماء قال الغسل افضل لانه هو الذي ورد في القرآن وارجلكم إلى الكعبين وقال بعض العلماء المسح أفضل لأن لان في المسح على الخفين رد على اهل البدع فاهل البدع من الرافضه لا يرون المسح الخفين مع أن, مع ان امام ائمتهم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ممن روى المسح الخفين كما في صحيح مسلم واقيل بان الافضل ان يراعي حال قدمه فان كان خالعا يعني ليس لابسا فالافضل ان يغسل وإن كان لابس فالافضل ان يمسح يعني يعني لا يتكلف خلاف حاله فان كان لابس الافضل ان يمسح وان كان خالعا الافضل ان يغسل لا يتكلف خلاف قدمه فلا نقول له اذا كان لابس اخلع لكي تغسل لان الغسل افضل أو نقول له البس لكي تمسح لان المسح افضل لا نقول بانه يراعي حال قدمه قال رحمه الله من كل حدث موجب للوضو ما ظاهر هذا باجماع العلماء أن ان المسح الخفين إنما يكون في الحدث الاصغر اما الحدث الاكبر فانه لا مسح فيه على الكفين ويدل لذلك حديث صفوان بن عسال في السنن قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا ان نمسح على خفافنا ثلاثه ايام بلياليها الا من جنابه قال ثلاثه ايام بلياليها الا من جنابه ولكن من بول وغائط ونوح فقال الا من جنابه قال وهذا هو الشرط الأول هذا هو الشرط الأول من شروط المسح القفين أن يكون في الحدث الاصغر الشرط الأول أن يكون المسح في الحدث الاصغر أما الحدث الأكبر فانه لا مسح فيه باتفاق العلماء قال إذا لبسهما على طهاره كاملة ثم احدث نعم هذا الشرط الثاني ان يلبسهما على طهاره كاملة ان على طهاره كامله ويدل لذلك حديث المغيره ابن شعبه النبي صلى الله عليه وسلم توضى فقال المغيرة فاهويت لانزع قفاي فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضى احدكم فلبس قفيه فقال إذا واذا هذه شرطية إذا توضى احدكما فلبس الخف هذا يدل على أنه لا بد من الطهاره قال لو قال المؤلف رحمه الله على طهره كاملة يعني يفهم من كلام المؤلف أنه إذا توضى وغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف أنه لم يمسح لماذا لانه لبس الخف اليمنى قبل طهارة الرجل اليسرى يعني توضأ ولبس غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف قال لك هنا لبس الخف اليمنى قبل طهارة او قبل الطهارة الكاملة مع ان المشهور من مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى أنه إذا توضى وغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف أن له أن يمسح عليهما وهذا اختيار ابن تيميه رحمه الله تعالى خلافا لقول جمهور اهل العند المهم المؤلف رحمه الله اشترط أن يكون لبسهما على طهاره كاملة قال فان كان مقيما هذا الشرط الثالث هذا الشرط الثالث وهذا باتفاق الائمه هذا مذهب الامام ابي حنيفه والشافعي واحمد التوقيت أنه, أن انه لا يمسح الا في المدة المحدده شرعا خلافا للامام مالك الامام مالك رحمه الله لا يرى أن المسح على الكفين محدد بل يمسح ما شاء مطلقا عن عندهم لكن مذهب الامام ابي حنيفه والشافعي واحمد ان المده محدده المقيم يمسح يوما وليله والمسافر يمسح ثلاثه ايام ولياليها وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم والثابت في السنه حديث علي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليله وللمسافر ثلاثه ايام بلياليها في المسعى الخفين كما تقدم حديث صفوان بن عاصم وكذلك ايضا حديث خزيمة بن ثابت وكذلك ايضا حديث حوفي بن مالك هذه الحديث تدل لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله من أن المسعى الخفين محدد شرعا وانه لا يمسح الا في المدة المؤقته شرعا وأما الامام مالك رحمه الله تعالى قالوا مالك قالوا بانه ليس محددا شرعا وانما يمسح ما شاء واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل له امسح على الخفين يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثه وما شئت نعم وثلاثه وما شئت وهذا خرجه ابن ماجه وهو لا يثبت لكن الامام مالك رحمه الله ياخذ بالأثر الوارد عن ابن عمر لأن فقه الامام مالك رحمه الله عن نافع عن ابن عمر هو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عدم التوقيت ابن عمر يرى عدم او ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح عدم التوقيت ابن تيميه رحمه الله يقول ان التوقيت يرى التوقيت وان المقيم يمسح يوما وليله وان المسافر يمسح ثلاثه ايام وليلها الا مع الضرر إذا كان هناك ضرر يعني اذا كانت البلاد بلا ثلج ولو خلع الخفين تضرر او مع المصلحه اذا كان هناك مصلحه تتعلق بالمسلمين كما جاء في حديث عقبه بن عامر أنه لبس من الجمعه الى الجمعه فاقره عمر لانه كان في بريد المسلمين المهم الخلاصة في ذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو قول الجمهور التاقيد ناقل كما ذكر ابن تيميه رحمه الله أن التاقيد يسقط في حال ضرر كذلك ايضا في حال المشقه قال رحمه الله وان كان مسافرا مسح ثلاثه ايام ولياليها وابتداءها عقب الحدث متى تبدا المده المده هل تبدا من حين اللبس او تبدا من حين المسح او تبدا من حين الحدث هي ثلاث اراء اللي ذهب المؤلف انها تبدا من حين الحدث وهذا قول احمد والشافعي يعني ما احمد والشافعي يرون ان المده تبدا من حين حدث لا من اللبس ولا من المسح نعم يعني لو لبست بعد صلاه الفجر واحدثت في الساعه التاسعه وتوضات في الساعه الثانيه عشره فعلى ما ذهب اليه المؤلف وقول الجمهور أن المدة تبدا متى ها الساعه التاسعه فإن كنت مقيما من الساعة التاسعة تحسب 24 ساعه هذه مدة المسح ان كنت مقيما من الساعه التاسعة تحسب 24 ساعه وان كنت مسافرا تحسب 72 ساعه وان قلنا من حين المسح يعني من حين المسح فتبدا المدة من الساعه 12 وينقلنا من حين اللبس فكما ذهب له الحسن البصري فانه يكون من بعد صلاه الفجر الذين قالوا بانه من عقيب الحدث كما ذهب له المؤلف رحمه الله استدلوا بما جاء في حي صفوان زيادة من الحدث إلى الحدث نعم زياده في حيث الصفان ابن عسان من الحدث الى الحدث لكن هذه الزيادة لا تثبت نعم هذه الزياده لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي يظهر والله اعلم ان المده تبدا من اول مسح يعني من اول مسح بعد حدث وليس كل مسح لان المسح قد يكون تجديدا قد يكون تجديدا هذا لا يعتبر لكن إذا حصل حدث ثم حصل بعده مسح هنا تحسب المده لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدة كلها ظرفا للمسح ولا تكون المدة ظرفا للمسح إلا إذا قلنا بأن المدة تبدا من أول مسح قال رحمه الله والمسح الخفين على ظاهرهما هذا صواب يعني هذا هو المشهور مذهب الامام بحنيفه واحمد والشافعي الى اخره يكون المسح على ظهرهما ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه حديث علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى ولقد رايت رسول وسلم يمسح اعلى قفيه هذا اسناده حسن فيقول لك المؤلف رحمه الله على ظهرهما قال خطوطا بالاصابع ويبتدئ من قبل الاصابع إلى الساق نعم هذا صحيح يعني ما ذهب له المؤلف في كيفية المسح وانه يبدا من قبل الاصابع يعني من اطراف الاصابع ويمر اصابع يديه الى الساق وكيفما مسح اجزاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حديث علي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه ولا قدره حسنا يمسح اعلى الخفين فان نقول المهم انه يمسح اعلى خفيه سواء عد ما ذكر المؤلف رحمه الله أنه من اطراف الاصابع الى الساق او كيفما مسح قال رحمه الله وفرض ذلك وفرض ذلك مقدار ثلاثه اصابع من اصغر الاصابع من اصغر اصابع اليد ويقول لك المتزئ رحمه الله يقول مؤلف رحمه الله المسح واعتبر ذكر المؤلف رحمه الله في كيفية المسح المسح كيفيتان كيفيتين ذكر في كيفيه المسح كيفيتين كيفيه الاولى كيفيه مستحبه والكيفيه الثانيه كيفيه متزئه فالكيفيه المستحبة أن تبدأ من أطراف الاصابع إلى الساعد هذه كيفيه المستحبة واما الكيفية المجزئه فان تمسح قدر ثلاثه اصابع يقول لك المؤلف إذا مسحت قدر ثلاثه اصابع فان هذا مجزئ وعلى كل حال الذي يظهر والله اعلم انه ان ان المسلم يمسح قاهره خفيه كما جاء في الحديث اما التحديد 3 7 ونحو ذلك فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما يمسح المسلم ظاهرا خف و ايضا نفهم قاعده سبقا ذكرناها وهي أن عباده المسح الاصل فيها ماذا الأصل اصل فيها التخفيف يعني عباده المسح الاصل فيها التخفيف فلا يشدد فيها لأنها خففت في اصلها حيث جعلت مسح ولم تجعل لثلا قال ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير مقدار ثلاثة اصابع من اصابع الرجل وإن كان أقل جائز هذا هو الشرط كم الشرط الرابع هذا الشرط الرابع من شروط المسح على قال لك اشترط الا يكون فيه خرق كبير مقدار ثلاثة اصابع فحده المؤلف رحمه الله بمقدار 3/7 والمالكيه يحدونه بمقدار الثلث واشد الناس بذلك هم الحنفيه والشافعيه يعني يقولون لو كان فيه خرق يسير ولو كجب الابره فانه لا يصح المسح قلنا لو كان هناك خرق يسير ولو كجب الابره يعني مقدار رأس الابره يقولون لا يصح المسح عليه نعم و نعم صحيح بذلك صحيح بذلك انه ان المسح الكفين جاء مطلقا في السنه فكل ما يسمى خففا ويمكن كلام المؤلف رحمه الله هو اقرب يعني اقرب شيء كلام المؤلف رحمه الله تعالى كل الـ الـ الـ الـ الخف جاء مطلقاً في السنه فكل ما يسمى خفاً وينتفع به عرفاً يصح المسعى حتى ولو كان فيه خرب او فيه خروق الى اخره ما دام انه خف وينتفع به عرفا ويدل لهذا ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كان اغلبهم كانوا فقر وخفاف الفقير لا تخل من الخروق والشقوق ونحو ذلك فالذي يظهر والله علم النقول كل خف يسمى خفاً وينتفع به عرفاً فإنه يصح المس عليه حتى ولو كان فيه شيء من الشقوق والخروق ونحو ذلك إلى اخره واسهل الاقوال هو مذهب الامام ابي رحمه الله حيث رخص في ثلاثة اصابع الى اخره ان نعم في اقل من ثلاثه اصابع قال وان كان اقل من ذلك جاز قال ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه القصر تقدم الكلام عليه وذكرنا دليل ذلك حديث ماذا صفوان بن عسار رضي الله عنه قال وينقض المسح على الخفين ما ينقض الوضوء واضح ما ينقض الوضوء ينقض المسح على الخفين فمثلا اذا مسح على خفيه تطهر اذا خرج منه خارج كبول مثلا انتقض وضوؤه انتقض المسح على الخفين فلا بد ان يعيد الوضوء ولابد بد ان يعيد المسح على وهذا بالاجماع هذا بالاجماع قال رحمه الله تعالى وينقضه أيضا نسخ الخف ومضي المدة إذا نزع الخف هل تنتقد طهارته أو لا او لا المؤلف رحمه الله ذكر انه اذا نزع الخف انتقضت طهارته يعني هذا رجل توضى ولبس خفي ومسح عليهما ثم خلعهما هل تبطل طهارته ولا تبطل قال لك المؤلف تبطل طهارته معنا المشهور من مذهب الامام بحنيفه تمام المشهور من مذهب الامام بحنيفه رحمه الله ان خلع الخفين لا يبطل الطهارة لكن يجب عليه ماذا ها ان يغسل رجليه نعم يجب عليه ان يغسل رجليه وهذا ايضا هذا كلام الشافعي ومالك أنه إذا خلع كفيه لا تبطل طهارته لكن يجب عليه ماذا أن يغسل رجليه لكن المالكيه والشافعيه يقولون يجب ان يغسل رجليه مباشره يشترطون الموالاه الحنفية لا يشترطون الموالاه اضعف هذا اضعف الاقوال في ذلك هو مذهب الامام احمد الامام احمد رحمه الله يقولون بأن حل الخف هذا يبطل الطهاره فالحنفيه يقولون بأنه لا يبطل الطهارة لكن يجب عليه أن يغسل قفيه متى غسلهما اتذى وكذلك ايضا المالكيه والشافعي لكن المالكيه والشافعي كما سلف يقولون لا بد من أي شيء لا بد من الموالات نعم لا بد من الموالات نعم ابن حزم رحمه الله تعالى قال بأنه لا تبطل الطهارة ولا يجب غسل الرجلين وهذا اختيار ابن تيميه رحمه الله لان ال الحدث ارتفع لما مسح على خفيه ارتفع الحدث ولم يرد أن خلع الخفين ناقض من نواقض الوضوء نعم هو ورد عن علي يعني ورد عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه نعم, نعم. لكن مع ذلك الذي يظهره الله وعلم أن خلع الخفين انه لا يبطل الطهاره والطهاره لا تزال باقيه لان الطهارة ارتفعت الآن بمقتضى دليل شرعي فلا نبطلها الا بمقتضى دليل شرعي قال رحمه الله كذلك أيضا مضي المدة اذا انتهت المده كما تقدم لنا المقيم يمسح كم يمسح يوما وليله والمسافر يمسح ثلاث ايام فاذا مضت المده قال المؤلف فإذا تمت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى ولا يجب عليه اعاده بقيه الوضو فاذا تمت المدة المؤلف رحمه الله تعالى يرى اذا تم يوم وليله للمقيم او ثلاثه ايام ولياليها للمسافر لا تمت المده هل تبطل الطهاره ولابد ان ننتبه للمساله لا بد ان ننتبه للمساله وهي عندنا بطلان المسح وبطلان الطهار فبطلان المسح هذه متفق عليها بمعنى إذا تم للمسافر يوم وليله للمقيم يوم وليله وللمسافر تم له ثلاثه ايام بلياليها بطل المسح خلاص ما تمسح هذا باتفاق العينه يعني الان قال لك المؤلف الم... على كلام المؤلف تبدا المده متى ها تبدا المدة من اول حدث احدث في الساعه العاشره الى الغد من الساعه العاشره اذا تمت الساعه العاشره من الغد بطل المسح يعني ليس لك المسح هذا هذا الاتفاق هذا ما في اشكال لكن الحين الان اللي فيه اشكال هو ماذا ها بطلان الطهارة نقول الحين لا تمسح ما تمسح لكن هل طهارتك باقيه أو لا فمثلا تمت الساعه 10 تريد ان تصلي الضحى او تريد ان تصلي الظهر وانت على طهاره هل يجب عليك أن تتوضا أو ان تغسل رجليك ها أو لا قال لك المؤلف تغسل رجليك فقط اما المسح فانه ما تمسح خلاص هذا ما فيه اشكال هذا باتفاقنا اما الذين يقولون بالمدة الراي الثاني راي احمد كما تقدم أن احمد يرى أنه اذا تمت المده ها فان الطهاره ماذا تبطل وعند ابن حزم ان الطهاره لا تبطل لكن ليس له أن يمسح لما تقدم أن الطهاره ارتفعت بمقتضى دليل شرعي فلا تنتقد الا بدليل شرعي قال رحمه الله ومن ابتدى المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليله مسح تمام ثلاثه ايام ولياليها نعم هذه المساله نعم من مفردات مذهب الامام ابي يعني هذا الرجل ابتدا المده ثم سافر وقبل ان يتم له يوم وليله سافر اذا تم له يومه وليله يمسح ولا يمسح لا يمسح يعني عندنا رجل ابتدى المده في الحضر هو الان مقيم ثم سافر فان كان تم له يوم وليله قبل السفر ها يمسح ولا يمسح لا يمسح لان المده انتهت الحاله الثانيه لم يتم له يوم وليله تم له يوم ثم سافر بقي الان ليله او نصف ليله الان هل يكمل مسح مقيم او يمسح مسح مسافر يتم مسح مسح مسافر ويشقول المؤلف ها مس مسافر المؤلف يرى انه يمسح مسح مسافر فاذا كان مسح في حضر يوما يكمل يومين اذا كان مسح يوما وليلا يوما ونصف ليله يكمل يومين ونصف ليله وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله خلافا للشافعي واحمد يقولون يمسح مسح ماذا مقيم يكمل مسح مقيم لا يمسح مسح مسافر لانه اجتمع حاضر ومضيح فيغلب جانب الحضر واما على مذهب الامام ابي رحمه الله فانه يمسح مسح مسافر لانه يثبت عليه انه مسافر والنبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر كم ثلاث ايام ليليه وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصواب هو, هو الصواب في هذه المساله وانه يمسح مس مسافر يعني يكمل بقيه المده يكمل مسح مسافر هذا هو الصواب ودليله ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر كم ثلاث ايام وهذا يسقط عليه أنه مسافر قال ومن ابتدى المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يوما وليله أو أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجلي هذا ظاهر نعم عكس المساله هذه يعني مسح في السفر المساله السابقه مسح في الحضر هنا مسح في السفر ثم أقام فنقول ان اتم في السفر يوما وليله ثم أقام وش الحكم ينزع فلا يسله ان يمسح وان مسح في السفر يوما ثم أقام بقي عليه ماذا ليله وهذا باتفاق الائمه نعم هذا باتفاق الائمه قال وان كان مسحا اقل من يوم وليله تم مسح يوم وليله قال ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه الجرموق هذا خف صغير عمل جرموط خف صغير وهذا نستفيد من كلام المؤلف رحمه الله مساله مهمة وهو أنه يصح أن يلبس خف على خف يصح ان يلبس خف على خف حتى ولو كان الخف الثاني صغيرا قد يكون الخف الثاني لا يستر الكعبين الخف لا يصح أن تمسح عليه إلا إذا كان يستر الكعبين باتفاق الائمه لكن بالنسبة للخف الثاني الصغير هل يشترط أن يكون ساترا لما فوق الكعبين أو لا يشترط نقول لا يشترط أن, أن, أن يكون ساترا لما فوق الكعبين وعلى هذا لو أنه لبس خفا ثم لبس خفا صغيرا نحو ذلك فانه يمسح على الخف الصغير ولا باس بذلك ويكون الخف الصغير والخف الكبير ها كالظهاره والبطانه كالخف الواحد الذي له ظهاره وبطانه فيصح المسح عليهما جميعا وايضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انك تمسح على الخف الثاني حتى ولو لبسته على طهاره مسح واضح الخف لا تمسح عليه يعني يشترط يعني يشترط للمسح على الخفين ان تلبسهما على طهاره مائيه الا اذا لبست خف على خف فلبست الخف الثاني على طهاره مسح لا باس انك تمسح عليه يعني واضح يعني قال لك المؤلف بما تقدم يشترط ان يلبسهما على طهاره كامله هذه الطهاره لا بد ان تكون طهاره ماذا مائيه لا بد ان تكون طهاره مائيه بمعنى لو ان الشخص تيمم ومسح وجهه وكفيه ثم لبس الخفين ارتفع الحدث ولبس الخفين جاء الماء هل تمسح الخفين ها لا تمسحها ما تمسح على الخفين الا اذا لبستهما على طهارة مائية غسلتهما هنا لبست الخف الثاني على طهارة مسح لا باس ان تمسح عليه فالخف الثاني لبسته على طهارة مائية واضح لبسته على طهارة مسح مسحت على الخف الأول يعني مثال ذلك إنسان لبس الخفين بعد أن مضى يوم حسب البرودة وانه يحتاج إلى التدفئه فتوضا ولبس ومسح على خفيه ثم لبس الخف الثاني الآن الخف الثاني لبسه على طهره ماذا طهره مسح يصح ان تمسح عليه في بقيه المدة يصح ان تمسح عليه ولو انه يحتاج الى ان يخلعه قد يكون عليك هذه الخفاف معك جوارب ومعك خفاف اذا لبست الخفاف الكنادير هذه اذا لبستها على طهاره مسح يسح تمسح عليها ولو كانت لا تسر الكعبين اذا احتجت ان تخلعها اخلعها لكن اذا اردت انك تلبسها لا بد ان تلبسها على ماذا طهاره سواء كانت طهاره ماء او طهاره مسح اذا رت تمسح عليها قال رحمه الله وتبتدي المده إذا اذا لبس خفاً على قف خف تبتدئ المدة متى نعم من نفس الأول نعم تبدأ المدة من نفس الأول قال ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة إلا أن يكون مجلدين أو منق عليه وقال ابو يوسف ومحمد يجوز المسح على الجوربين إذا كان ثقينين لا يشفان الماء قال مؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز المسعى جوربين تقدم المسعى الخفين والمراد بالخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان احكام ما يلبس على الرجل من غير الجلد الجورب ما يلبس على الرجل من القطن او الصوف او الكتان او نحو ذلك كما هو المعروف والمشهور اليوم في وقتنا الحاضر ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خلاف الائمه في المسح الجوربين فالامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى قال لك يشترط ان يكون مجلدي او منع عليه يعني اشترط ان يكون الخفاء الجوربان ان يكون جوربان عليهما جلد أو عليهما نعال يعني اذا نبس الجوربين مع النعال فهذه يمسح عليهما إذا كان مجرد جوربين فانه لا يمسح عليهما وعند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنه يصح المس على الجوربين اذا كان تخينين داي شفان الماء وهذا يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هذا خلاف الائمه عند الحنفيه رحمهم الله تعالى وهذا يعني راي بيوسف ومحمد هو مذهب الامام احمد وانه يصح المسح على الجوالب ولا يشترط ان يكون مجلدين أو ان يكون منع عليه اما عند الامام مالك رحمه الله كانه لا يصح المسح على لكن عند ابي حنيفه يصح بهذا الشرط الذي ذكر والراي الثالث انه يصح مطلقا كما هو مذهب الامام ابي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله ومذهب الامام احمد وهو الذي دل له الدليل وقدوه الاثار عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم في ذلك كثيره فحديث عمرو بن اميه الضمري رضي الله تعالى عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه خرجه البخاري يمسح على عمامته وخفيه وايضا بلال حديث بلال ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار مسح على الخفين والخمار نعم هذا دليل مسح العمامه هذا سياتينا ان شاء الله لكن حديث المغيرة نعم حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجورب نعم حديث المغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وكذلك أيضا هو الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنه فالوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم أنه يصح المسح الجوارب والوارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وكذلك أيضا أنس والبراء بن عازب وكذلك أيضا علي ثابت عن الصحابه بن مسعود وانس والبراء بن عازب وعلي وكذلك ايضا حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وان علي حرجه أحمد احمد وابو داود فالذي يظهر والله أعلم ما ذهب اليه الامام ابو يوسف ومحمد بن حسن انه يصح المسح على الجوارب كما ذكرنا من الصحابه وحديث المغيرة بن شعبه قال ولا يجوز المسح على العمامه نعم لا يجوز المسح على العمامه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> والقول بعدم المسح على العمامه كما هو انه هو مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله عند امام احمد أنه يصح المسح على العمامه ويدل لذلك حديث عمرو بن اميه الضمري ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه في البخاري وايضا حديث بلال في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على القفاه والخمار وايضا هو الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارد عن ابي بكر وعمر وانس وابي امامه قال والقلنسوه القلنس هذه هي نوع من البسات الراس وذكر في تعريفها أن القلنسوه هذه يلبسها الصوفية يعني فيقول لك المؤلف لا يصح المسح على هي نوع من البسات الراس ويعتبر انها نوع من الطواقي طاقية تلبس على الراس فيقول لك لا يصح وهذا باتفاق الائمه يعني الائمه يتفقون على أنه لا يصح المسح على القلنسوه وان كان ورد عن أنس وابي موسى المسفعليه قال لك والبرقع برقع ما تلبسه المراه تغطي به وجهها ويكون فيه ثقب مقدار العين والقفازين قفازين هما لباس خاص في الكفين لباس خاص بالكفين يقول لك المؤلف لا يمسح على هذه الأشياء اما القولون سوا والقفازات هذه لا يمسح عليها لانه لانها ليست في معنى الخف لكن بعض الأشياء التي تكون في معنى الخف أو في معنى العمامه هذه يمسح عليها في معنى الخف مثلا اللفائف قد لا يجد الشخص خففا وقد لا يجد جوربا وهو في شدة برد فيلف على رجليه لفائف فهذه في معنى الخف هذه تسقن الجلد او مثلا بعض ال ال قد يشق نزعها تكون مدارة تحت الحنك ونحو ذلك فهذه في معنى الامامه يصح المسح عليها قال ويجوز المسح على الجبائر وان شدها على غير وضوء فان سقطت عن غير برء لم يبطل المسح وان سقطت عن برء بطل المسح يعني يقول لك المؤلف يجوز المسح على الجبائر يعني لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن المسح على الحوائل من الخفين والجوربين والعمامه ونحو ذلك كذلك أيضا المسح على خمر النساء يعني مذهب الامام احمد انه يجوز ان تمسح المراه على خمارها إذا ادارته تحت حلقها إذا ادارته تحت حلقها فانه يجوز لها ان تمسح عليه لورد ذلك عن ام سلمى رضي الله تعالى عنها ولانه في معنى العمامه في معنى امامه الرجل و نعم و... هل هو مؤقت أو ليس مؤقتا نعم كذلك الخمار ابن حزم يرى انه غير مؤقت خلافا للامام أحمد فانه يرى أنه مؤقت قال ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح يعني المسح على الجبائر هذا ثبت عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم كما ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد ورد في ذلك علي حي شابر هذان الحديثان ضعيفان المهم أن المسح الجبائر هذا الائمه يتفقون عليه فاذا كان الإنسان عليه جرح واحتاج انه يمسح على الجبيرة فانه لا باس الجرح نعم الجرح لا يخلو من أحوال نعم عمل لا يخلو من احوال الحاله الاولى ان يكون عليه جبيره أو عليه لفافه فانه يمسح الجبيره حالة الاولى أن يكون عليه جبيره او لفافه فانه يمسح الحاله الثانيه ان يكون مكشوفا ليس عليه جبيره أو لفافه ونحو ذلك فله مراتب المرتبه الاولى الغسل يغسله فإن كان يتضرر فانه يمسح عليه إذا كان يتضرر بالمسح فانه يتيمم عنه فالاحوال نعم الاحوال ثلاثه نعم الحاله الاولى أن يكون عليه لفافه يمسح لفافه اذا لم يكن عليه لفافه وكان الجرح مكشوفا فالمراتب المرتبه الاولى الغسل فان كان يتضرر او يشق عليه ينتقل للمرحله الثانيه وهي المسح يمسح عليه فإن كان يتضرر او يشق عليه ينتقل للمرتبه الثالثه ويتيمم لا يغسل ولا يمسح وانما يتيمم وتيممه يكون بعد غسل الصحيح فمثلا لو كان على ذراعه اليسرى جرح اذا كان على ذراعه اليسرى جرح فان كان عليه لفافه مسح اللفافه اذا لم يكن عليه لفافه نقول اغسل الجرح اذا كان يضر او يشق امسحه بالماء اذا كان يضر او يشق لا تغسل ولا تمسح وتتيمم تتيمم بعد نهاية الوضوء وذلك بعد ان تغسل الصحيح يعني تغسل الوجه والمضمض وانشط تمس الصحيح لكن ما الجرح هذا كما سلف الكلام عليه وقال لك المؤلف وان شدها على غير وضوء هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو مذهب الامام انه الجبيرة تخالف المسح على الخفين فالخفان لا بد أن يكون على وضوء اما الجبيرة لا يشترط ان تشد على وضوء وهذا اللي ذهب اللي اليه المؤلف صواب لان الامام احمد يقول لا بد أن يتقدم الوضوء لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الصواب هناك فروق بين المسح على الجبيرة والمسح الخفاي الفرق الأول ما ذكره المؤلف ان المسح على الجبيرة لا يشترط ان يتقدم تتقدم الطهارة لكن المسح الخفاي لا بد ان يتقدمه طهارة الفرق الثاني ما اشار اليه المؤلف أن المسح على الجبيرة غير مؤقت إلى البرء تمسح يوم يومين ثلاثه الى برء اما المسح على الخفين فانه ماذا مؤقت الفرق الثالث ان الجبيرة لا يشترط ان تكون ساتره بخلاف المسح الخفين فانه يشترط ان يكون ماذا ان يكون ساترا كما تقدم والفرق الرابع ان المسح على الجبيرة يكون حتى في الحالة الأكبر اما المسح الخفين فانه انما يكون في أي شيء في الحدث الاصغر فقط والفرق الاخير ان المسح على الخفين رخصه واما المسح على الجبيره فانه عزيمه قال لك فان سقطت عن غير برء لم يبطل المسح لو ان الجبيره سقطت يعيد ويمسح لانه ما اشترط الوضوء وان سقطت عن برء بطل المسح هذا واضح هذا الكلام واضح ان اذا برئ المحل فانه لا يجوز له أن يمسح قال رحمه الله باب الحيض قال أقل الحيض ثلاثه ايام وليالي الحيض في اللغة السيلان ومن ذلك قولهم حاض الوادي اذا سال وأما في الاصطلاح فهو دم طبيعه وجبله يخرج من الانثى في أوقات معلومة دم طبيعه وجبله يخرج من الانثى في اوقات معلومة والحيض الأصل فيه من أصل فيه الكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب فقول الله عز وجل ويسالك عن المحيض قل هو اذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر واما السنه فسياتينا حديث كثيره ان شاء الله في خلال دراسة باب الحيض والاجماع قائم على ذلك والحيض هذا كتبه الله عز وجل على بنات آدم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يعني كتبه الله كتابه كونيه قدرية على بنات آدم وقال المؤلف رحمه الله اقل الحيض ثلاثه ايام ولياليها نعم واكثره كما ذكر المؤلف أن اكثره 10 ايام فيقول لك المؤلف بان اقل الحيض ثلاثه ايام وليليها وعند امام مالك رحمه الله أن أقل الحيض دفقه امام مالك يقول أقل الحيض دفقه وعند الامام احمد رحمه الله أن أقل الحيظ يوم وليله يوم وليله ويشترتم على هذا الخلاف يعني اذا قلنا بان اقل الحيض بان قل الحيض يوم وليله كما يقول الامام احمد اذا رات المراه الدم لاقل من يوم وليله لم يكن حيض يعني لو رات الدم لمده 20 ساعه او لمده 10 ساعات الى اخره هذا لا ياخذ احكام الحيض بمعنى انها تترك الصلاه الى اخره ولا يقربها زوجها الى اخره دام هذا بالنسبة لاقل الحيض ذكرنا كلام اليمه رحمهم الله والذي يظهر والله اعلم انه لا تحديد لاقل الحيض وكثره الحيض كما سياتينا ان شاء الله فانه لا تحديد لهذا المؤلف يرى ان اكثر الحيض 10 ايام وعند جمهور العلماء ان اكثر الحيض خمسة عشر يوماً الذي يظهر والله اعلم إن, أن المرأة متى راتت الدم المعروف عند النساء بصفاته كما سياتينا ان شاء الله فدم الحيض له صفات من حيث اللون من حيث الرائحه من حيث السخونه من حيث التجمد وعدم التجمد متى راتت المراه الدم المعروف عند النساء فانه حيض دون ان يحدد ذلك اي ام شاء الله شيء من الضوابط في هذا الباب والله وعلى العلم خير من حت حبانا به الذي علمنا البيان العلم نور لا ينطفئ